اسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهو يرثها إن لم يكن فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركت فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركت وان كانوا اخوة رجالا ونساء لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَإِنْ كَانَ إِخْوَانٌ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ حَظٌّ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا يبين الله لكم أَن تضلوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الله يحكم يريد إن الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام يا ايها الذين امنوا ائِ غََّهِ وَلَ الشَّهرًا حَرَاس وَلَشَّ الحَراَمَ وَلَهَذ وَلَ القلَائِد وَلَشَّهر الحَابَ وَلَهَذَ بيت الحرام يبتغون ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يبتغون فضلا يرضعه ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فصادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتذوا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 وَلَا تَعاوَهُ على الإِسِ وَعُدَوان وَلَا تَعاوَهُ علىلَ إسِ وَأُدَوان وَتَّفُ اللَّ وَتَّفُ اللَّ إَِّ الله, اللهَّ شَبيد العقَاب إَِّ اللهَّ شَديدُعقَاب